انَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ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 قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو طرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قَالَ قَائِنٌ لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتققه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا ابانا ما لك لا تأمن ما على يوسف واننا له لناصحون ارسله معنا غدا يرتع ويلاعب واننا له لحافظون قال ان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 فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي رَيَابِ الْجُبِّ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب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 قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمر بحث دراهم معبودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشترىه من مصر لمرأت أكرمي مثواه أكرمي مثواه عشائي فعنا أونا تأخذه ولدا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 قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون ولقد هم بِمَا به وَمَّا بِهَا لَوْلَا اللهَ أَبْرَهَانَ رَبِّه كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ واستبق الباب وقدت قميصه من دبره وألف يا سيدها لد الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أي يسجن أو عذاب أليم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 إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين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 لَمَّا رَأَيْنَاهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَا إِلَيْهِ يَدَيْنَا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكُمُ الْمَلَئُ الَّذِينَ تُنْذِرُ فِيهِ وَلَقَدْ رَأَوْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَسَتَعْصَمْ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا أَمْرُهُ لَيُسْجَنَ وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ رَبِّ السَّجْنُ أَحَبُّ إلَيَّ مِمَّا يَدْعُونِي إلَيْهِ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 ما بدالهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيا قال أحدهما إن وقال الآخر إني أرى لي أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتي ونأتيكما طعام ترزقانه إلا نأتي بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني واتركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقون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 ثُمَّ يَتِمُّوها انْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا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 أرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عَجَفٌ وَسَبْعَ صُبْلَاتٍ خُبْرٌ وَأُخَرَ يَبْسَاتٌ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَةٍ إِن كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَةِ تَعْبُرُونَ Kalu al-Dhāsū ahlāmin, wama nahlu bta'wil al-ahlām bi'ālimin. وَقَالَ الَّذِينَ جَامِنُوهُمَا وَدَكَرَ بَعْدَ أُمْمَةٍ أَنَّ أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأُصِلُونَ يوسف أيها الصديق أفتناه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 Kata, "Tezraun saba'ah senin da'ab, fana hasilatum fazaruhu fi sunbulih, fazaruhu fi sunbulih, illa kili'lam min ma ta'kulun, tuma yati min ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهم إلا قليلا إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه غاصٌ ناس وفيه يعصرون وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة التي قطعن أيديهما إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِمْ عَلِيمٌ قَالَ مَا خَطَبْتُمْ إِنْ رَأَيْتُنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ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 لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع من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 وهو أرحم الراحيم ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي به بضاعتنا ردت إلينا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 قال لن أرسله معكم حتى تأتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أي يحاط بكم فلم ما آتاه موثقهم قال الله على ما نقول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 أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون، فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. Jalas cawaya terfirih laki-nya, lalu mewakilkan apa yang diajarkan. Ingin kau tidak pergi? Mereka menjawab, dan mereka menerima. Apa yang kau lupakan?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 قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه اننا نراك من المحسنين قال معاذ الله ان نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجياه Kata kembiruhum, 'Apa kau tak tahu bahawa ayahmu telah mengambil daripada Allah berkahwin denganmu, dan sebelum itu kamu telah bermain di Yusuf, sehingga ayahmu tidak akan pernah berhenti sampai dia memanggil ayahmu كم الله لي وهو خير الحاكم ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا آبانا إن بنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا أي بحافظ واسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها واننا لصادقون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 13. 14. 15. 16. 17. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 23. 23. 24. 24. 25. 25. 25. 26. 26. 26. 27. 27. 28. 28. 29. 29. 30. اما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله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 قالوا تَّلَّاهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالَ لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَوْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إن إلا أجد لي حيوس فلو لا تفندون قالوا تَالَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِينَ فَلَمَّا أَجَّنَ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 كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم Talim, maka mereka masuk kepadanya, ayahnya dan anaknya, dan berkata, "Masuklah ke dalam Israel, semoga Allah melindungi." Dan dia menaikkan ayahnya ke atas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 رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل أحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليه في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين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 وما تسألهم عليه من أجل إن هو إلا ذكر للعالم وكأيهم من آية في السماوات والأرض يمضون عليها وهم عنها معرضون.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 ولدار الآخرة خير للذين التقوا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّى إِذَا اسْتَيَأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا وَظَنُّوا